وهو معرفة العبد ربه قال الأصل الثاني معرفة الدين الإسلام بالأدلة معرفة الدين الإسلام بالأدلة وذكر شيئين أولا معرفة حقيقة الإسلام ما هي معرفها بقوله الاستسلام لله بالتوحيد والقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله ثم يكون ذلك بماذا بي بالأدلة جمع دليل مراد به الأدلة كما نص الشارح هنا من كتاب يواو السنة يعني ليست بالأدلة العقلية ان لابد ان يقين ان يقين معرفته بحقيقه الاسلام ان يعرف ولو دليلا واحدا من ايه او حديث على صدق ما معتقده وقد عرفنا ان هذا خلاف للصواب ان الصحيح انه لو اعتقد وجزم بالايمان والاسلام هذا يعتبر ايمانه صحيحا واذا قلنا بانه لا ينفك موحد عن دليل ولو عن علمه بخلق نفسه حينئذ لا يتصور وجود مقلد فيه بالتوحيد لا يتصور عقلا وجود مقلد فيه بالتوحيد لانك اذا وجدت كل موحد وسالته من خلقك قال الله عز وجل اذا قامت الحجه عليه واذا سالته من خلق السماوات ومن خلق الارض ومن خلق الجبال قال الله عز وجل اذا قامت عليه الحجه حريد ان يكون هذا دليلا يكون دليلا والله عز وجل جعل الربوبيه وتحيد الربوبيه والايمان بالربوبيه في كتاب في غير موضع جعله دليلا على اثبات توحيد العباده فهو له مستلزم لهم واذا كان كذلك فحلئذين سلمنا من اي اشكال يرد على هذه المساله وصار الخلاف نظريا خلاف نظريا لا سيما ما يتعلق مع المخالف فان بعض اهل البدع يرى ان الايمان او ايمان المقلد وان اجري عليه الاحكام في الدنيا إلا انه في الاخر يكون كافرا خالد مخلدا في النار هذا لا شك انه باطل وان النصوص ترد عليه اذا قال معرفه الدين الاسلامي به بالادله وهو اي هذا الاسلام الاستسلام لله بالتوحيد ولو اكتفى بهذا لكان كافيا ولكن اراد ان يفصل وزاد فقال والقياده له بالطاعه امرا وتركا ونهيا والبراءه من من الشرك و واهله فلا بد ان يتبرأ من الشرك ومن اهل الشرك في الاعتقاد والعمل والمسكه ثم قال وهو اي الاسلام ثلاث مرات ثلاث مرات بالاستقراء والتتبع النص كذلك ورد هنا لاشار الى حديث جبريل فانه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام ثم ساله عن الايمان ثم ساله عن الاحسان ثم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر دينكم اذن الدين يكون على ثلاث مراتب قال وهو ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان المرتبه والرتبه المنزله العاليه يعني منزلته العاليه ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقالنا بعضه ببعض هذا وشانه في الترتيب الترتيب الشيء بعضه على على بعض ويكون منظما الاسلام والايمان والاحسان الاسلام هذا عاط او بدل بعض من كل من قوله ثلاث ثلاث مراتب الاسلام والايمان والاحسان ولك ان تجعله خبرا مبتدا محذوف اولها الاسلام اي مرت اي الاسلام مرتبه والايمان مرتبه والاحسان مرتبه يعني منزله عاليه وليست على مرتبه واحده بل بعضه اعم من من بعض فاوسعها واعمها الاسلام ثم ياتي اضيق دائره الايمان ثم الاحسان فلن يكون محسنا الا اذا كان مؤمنا ولن يكون مؤمنا الا اذا كان مسلما وهل يكون مسلما ولا يكون مؤمنا نعم الجواب يكون مسلما ولا يكون هل يكون مؤمنا ولا يكون محسنا الجواب نعم يكون مؤمنا ولا يبلغ الى درجه الاحسان اذا بعضها فوق بعض ولذلك صورها بعض العلم بدوائر أوسعها هكذا يضع دائره الاسلام ثم يضع دائره في وسط الايمان ثم يضع دائره صوره ثالثه وهي الاحسان لن يصل الى الاحسان الا اذا تجاوز دائره الاسلام والايمان دائره الاسلام والايمان فكل محسن فهو مسلم مؤمن كل محسن فهو مسلم مؤمن قطعا قال اي الاسلام مرتبه والايمان مرتبه والاحسان مرتبه وهذه هي مراتب الدين مراتب الدين فعلى المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد ان يقسم مراتب الدين كما جاء في حديث جبرين ولذلك سيذكره دليلا في اخر رسالته قال وهذه مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجمله ثم فصلهن وبينا ادلتهن يعني ذكر على طريقته الاجمال اولا ثم التفصيل وهذا مستحسن فيه في التعليم وكذلك في لسان العرب يذكر شيئا اولا على جهه الاجمال ثم بعد ذلك يفصله قال رحمه الله تعالى وكل مرتبه لها اركان كل مرتبه لها اركان ايوه كل مرتبه من مراتب الدين الثلاث لها اركان لا تقوم الا عليها يعني الاسلام له اركان فلن يتحقق إلا بماذا إلا بوجود أركانه والإيمان كذلك له, له أركان فلن يتحقق إلا بماذا بوجود أركانه والإحسان له ركن واحد ولن يتحقق إلا, إلا بوجوده في حال يذن قوله أركان كل مرتبة لها أركان في حال يذن صار على وجه الغلبان كذلك لأنه ليس الكل له أركان وإنما الإسلام له أركان خمسة والإيمان له أركان وهي ستة والإحسان ليس له إلا ركن واحد فليد التعبير بقوله اركان من باب التغليب من باب التغليب وكل مرتبه لها اركان اي وكل مرتبه من مراتب الدين الثلاث لها اركان لا تقوم الا عليها لا تقوم الا الا عليها واركان الشيء اجزائه في الوجود اجزاء في في الوجود يعني لن يتحقق له ماهيه وحقيقه الا بماذا الا بوجوده فاذا كان الشيء داخلا في ماهيه الشيء ولا يقوم شيء الا عليه صار ركنا صار صار ركنا ثم هذا من حيث هو ثم الدليل الشرعي قد يدل على ان فوات بعض الاركان يفوت به ماهيه او تفوت به الماهيه وفوات بعض الاركان قد لا تفوت هذا شانه مثلا ماذا الاسلام الاسلام له اركان خمسه من الشهادتان ومنها الصلاه ومنها الزكاه والصوم والحج دل الدليل الشرعي هذه اركان بالمعنى اللغوي بمعنى انها جزء من الماهيه ثم ليست المساله عقليه بمعنى اننا اذا اثبتنا انها اركان اذا العقل واللغه تدل على ماذا على ان كل ما فات شيء فات الاسلام اذا لو فات الحج فات الاسلام فاتت الزكاه فات الاسلام ليس الامر كذلك بل الفوات والثبات لابد من الرجوع الى النص فما دل النص على فواته حكمنا به بفواته وما لا يدل او ما لم يدل النص على فواته لو سميناه ركنا دل الشرع على ماذا على انه ثابت فاذن اذا فات ما يتعلق بالشهادتين فلا اسلام صحيح لا اسلام اذا فاتت الصلاه فلا فلا اسلام اذا الشهادتان ركن في مسمى الاسلام والصلاه ركن في في مسمى الاسلام فاذا فات كل من الشهادتين فات الاسلام ولا اشكال فيه اذا فاتت الصلاه كذلك دل الدليل على ان الاسلام قد فات يعني زال بطل واذا فاتت الزكاه وقع الخلاف فمن رجح ان الزكاه لا يفوت الاسلام بفواتها مع الحكم عليها بكونها ركنا ام تنع زوال الاسلام لزوال الصلاه للدليل الشرعي للدليل الشرعي يكون دائرا معه مع الشر فاذا قيل بان هذا ركن لا يلزمه حينئذ اذا اذا ان يستدل على كونه ركنا ببطلانه لا يستدل على كونه الإسلام قد زال لكون الزكاة مثلا ركنا أو لكون الصوم ركنا أو لكون الحج ركنا فمن كفر بترك الزكاة والصوم والحج لا أشكال عنده دليل مضطرد لغة وشرعا باعتباره هو باعتباره دليل ومن لم يكفر حينئذ يثبت أنها أركان ودلت دليل الشرع على عدم فوات الإسلام إذن أركان المراد بها ماذا؟ كما قال أجزاؤه مرادة في الوجود بمعنى لا يقوم هذا الشيء الا بي بهذا الشيء يدل ذلك على ماذا على انه داخل في في الماهيه بخلاف ماذا بخلاف الشرط فانه خارج عن عن الماهيه والركن جزء الذات والشرط خرج كالفاتحه مع صلاه ركن داخله في الماهيه واما الطهاره فهي خارجه عن الماهيه وكل منهما من الشرط والركن تفوت الماهيه بفواته تفوت الماهيه بفوات يعني تبطل الصلاه لا تصح الصلاه لفوات الفاتحه مثلا او الركوع والسجود لانه ركن جزء الذاته ودل النص على ذلك كذلك تفوت الماهيه بطلان الصلاه بفوات ماذا بفوات الطهاره الفرق بينهما ها ان الشرط خارج عن الماهيه سابق عن الصلاه واما الركن فهو داخل في في الماهيه هنا كذلك ما يتعلق باركان الشيء قال اركانه اركان الشيء اجزائه في الوجود اجزائه في في الوجود التي لا يحصل الا به بحصولها وداخلة في حقيقته داخلة في في حقيقته يعني لا لا يتم الاسلام للعبد الا باجتماعها خمسه على لا اشكال فيه فمن ترك الحج اسلامه ناقص اسلامه الواجب ناقص واذا ترك الزكاه وقلنا بانه لا يكفر كذلك اسلامه ناقص هذا لا اشكال فيه وإنما الكلام في ماذا في فوات الاسلام هل يفوت او لا قال التي لا يحصل الا بحصولها وداخلته في حقيقته سميت بذلك تشبيها لها باركان البيت الذي لا يقوم الا بها فمراتب الدين لا تتم الا باركانها وفي الصلاح عباره عن جزء الماهيه هو نفسه السابق اجزاءه التي في الوجود قال عباره عن جزء الماهيه والماهيه هي الحقيقه هي هي الحقيقه حقيقه الشيء ما يقوم به الشيء حقيقة الشيء ما يقوم به الشيء قال رحمه الله تعالى فأركان الإسلام خمسة الفاذ 해 они التفصيل او الشيء تجعله فصيحة كأن سائلا قال ما هي أركان الإسلام قال فأركان الإسلام خمسة وهذا الفات تسمى فالفصيحة فعيلة بمعنى مفعلة لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر كأن سائلا قال إذا ذكرت وقد ذكرت أن كل مرتبة لها أركان فما هي مراتب الإسلام فقال Because فاركان فما هي اركان الاسلام فقال اركان الاسلام خمسه والدليل على ذلك الشرع قال اي وكل مرتبه نعم قال فاركان الاسلام خمسه لا يستقيم الا بها ولا يثبت بدونها وما فقد منها زال الاسلام بفقده هذا اذا كان على قول الاخر فيما يتعلق به بالزكاه والصوم والحج اذا ذهب الى انها الى ان تاركها يعتبر كافرا خارج عن المله عليذ ان تضح كلام المصنف والا فلا انما يقال اذا زال اذا زال وصفه اذا زال الركن الاول وهو الشهادتان هذا الاشكال لم يثبت له لم لم يثبت له واذا انتقضت كذلك لم يثبت له الاسلام وكذلك ما يتعلق به بالصلاه ذلك الصلاه كافر باجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم حينئذ اذا ترك الصلاه فات وزال وهدم الاسلام اما ما عداه فهو محل خلاف بين اهل العلم بين مثبت و نافل فاركان الاسلام خمسه اوله اشار اليه بقوله او اراد عدها عدها شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وجعل الشهادتين في مرتبه واحده والا لو اردنا ان نفصل الشهاده أن لا اله الا الله اولا وثانيا شهاده ان محمد رسول الله صارت كم خمسه لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وعدها كعد المصنفون رحمه الله تعالى علمنا انه جعل الشهادتين بمنزله ركن واحد وذلك لشده التلازم بين الشهادتين يعني لا تصح احدى الشهادتين دون الاخرى لو زعم زاعم انه اتى بالشهاده الاولى دون الثانيه قلنا شهادتك الاولى باطله لا تستقيم ولا تصح ولا تقبل الا بماذا بشهاده ان محمد رسول الله والعكس كذلك صحيح قال ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح اللي ابن عمر وغيره بني الاسلام على خمس سن. اي قواعد او دعائ يعني خمس 50 التنوين هذا التنوين عوض عن المضاف اليه تنوين عوض عن المضاف اليه يقدر بماذا خمسه خصال خمسه قواعد خمسه دعائي خمسه دعائم وفي روايه على خمسه بتانيث يعني اي اركان لان التمييز او العدد يخالف ماذا يخالف تمييزا اذا كان مذكرا فاناذن يؤنث واذا كان مؤنثا حيناذن ماذا يذكر وقوله على خمسه اي قواعد وقواعد هذه جمع قاعده وهي مؤنث اذا الخمس بدون تاء وقوله على خمسه اي خمسه اركان حيناذن يكون مخالفا يكون مخالفا ت وترك اي اركان مثل الاسلام ببناء اقيم على خمسه اعمده يعني شبه الاسلام انه قيم على خمسه اعمده ولذلك قال بني الاسلام على خمسه على على خمسه وهذا يد... بظاهره ماذا ان الاسلام غير الخمس صحيح بني الاسلام الاسلام بني على خمسه اذا الخمس خارج عن... عن الاسلام والاسلام خارج عن, عن الخمسه وليس هذا مرادا وانما اريد بالبناء هنا ما يقوم به الشيء كانه قال بني الاسلام على خمس وهذه الخمس هي داخله في مفهوم الاسلام وليس المراد انه خارج عنها قال مثل الاسلام ببناء نقيم على خمسه اعمده لا يستقيم الا بها وقدم الاهمى فالاهمى قدم الاهمى ففالاهمى عرفنا هذا التركيب صوابه قدم الاهمى فالمهم هل يريد ان اوله ان الاهمى الثانيه افعل توضيل بمعنى المهم هذا كذا التاويل للاصل فيه مع شهرتي عنده العلم كنه خطا الاهم فالاهم فبدا بي بقطبها شهاده ان لا اله الا الله ثم ثن بشهاده ان محمد رسول الله فانه بظاهره ان الثانيه ركن مغايل الاول وليس الامر كذلك وكثيرا ما تقرن بها يعني ايه الشهاده الاولى بالثانيه بل لا يتصور الا لاقتران بينهما سواء لفظا بهما او لا فاذا ذكرت شهاده ان لا اله الا الله تستدعي بالاقتضاء كما مر معنا تستدعي بالاقتضاء ماذا شهاده ان محمد رسول الله لا يتصور ان يذكر الشهاده الاولى دون الثانيه فاذا جاء في النص من قال لا اله الا الله خالصا من قلبي دخل الجنه ما ذكر ان شهد محمد رسول الله ماذا نصنع نقول بدلاله الاقتضاء تدل على ماذا على الشهاده الثانيه ودلاله الاقتضاء نوع من دلاله الالتزام دلاله التزام بماذا لان الاولى مستلزمه للثانيه بمعنى انها لا تصح الا باقترانها بالثانيه فاذا كان كذلك وحينئذ لابد من من ذكرها اما باللفظ واما بدلاله الاقتضاء والالتزام لا يصح الا الا على هذا التقدير دلاله الاقتضاء ان يكون فيه في الكلام محذوف وهذا الملفوظ لا يصح الا مع مع تقدير المحذوف مع تقدير المحذوف كما هو معلوم في في محله من قال لا اله الا الله دخل الجنه اذا قال لا اله الا الله ولو كذب النبي صلى الله عليه وسلم هكذا نفهمها هكذا ولو كذب النبي صلى الله عليه وسلم قلنا من اين نزيدنا انه لا بد ان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه لان لا اله لا تكفي وحدها لا بد بماذا لا بد من, من الشهادتين وهذا امر معلوم لدينا بالضروره لكن إذا أردنا الاحتجاج على المخالف فقط يعني في مقام المناظرة والمجادلة مع أهل البدح أو الزنادق إذا استدلوا بي الشهادة الأولى على بطلان الثانية وإلا هذا مما لا ينازع فيه أحد للبتة قالوا كثيرا ما تقرن بها ثم قالوا إقاموا الصلاة وإتاءوا الزكاة وصوم رمضان وحجوا بيت الله الحرام فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها وتأتي أدلة ابتنى وتركب منها إذا بني الإسلام على خمس لا يظن ماذا أنها؟ ان الاسلام خارج عن الخمس والخمسه ليس داخله في مسمى الاسلام وانما المراد انه تشبيه للبناء بمعنى انه لا يقوم الا بهذه فاذا ضرب مثل مثلا بيت ما لا يقوم الا باركانه هذا المراد به بمعنى ان ثما اركان لا يصح الاسلام ولا يتصور وجوده الا الا بوجوده هذا المراد قال رحمه الله تعالى وكل خاصيه من خصال الاسلام داخله في الايمان كل خاصله من خصال الاسلام داخله فيه في الايمان اراد ان يبين العلاقه او يشير الى علاقه بين الاسلام والايمان فما كان من الاعمال الباطنه فوصف الايمان عليه اغلب من وصف الاسلامي وما كان من الاعمال الدينيه الظاهره كشهادتين والصلاه وانواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الاسلامي عليها اغلب من وصف الايمان اغلب من وصول يعني العبادات اما قلبيه اما باطن اما ظاهره هذا الذي عن العبادات التي لا يتصور من عبد الا وقد اتى بها او انه يتلبس بها اما باطنه واما ظاهرا فريد عندنا اسلام وعندنا ايمان فالاسلام يطلق ويراد به الباطن والظاهر والايمان يطلق ويراد به الباطن والظاهر لكن اطلاق الايمان على الباطن اغلب من اطلاقه على الظاهر واطلاق الاسلام على الظاهر اغلب من اطلاقه على على الباطن وما قرره ابن تيميه رحمه الله على القاعده المطرده وهي الاقتران والانفراد دلاله الاقتران والانفراد حين اذا نقول الاسلام والايمان الاحسن احسن من تعبير المصنف انهما اذا اجتماعا افترقا واذا افترقا اجتماعا بمعنى انه اذا قيل ايمان واسلام معا افترقا فمعنى الايمان العمل الباطن ومعنى الاسلام العمل الظاهر هذا اذا اجتمع في تركيب واحد واما اذا اطلق لفظ الايمان فقط قيل مؤمن او امنوا نحو ذلك او قيل المؤمنون والمؤمنات اطلق الايمان فقط دخل فيه العمل الظاهر شمل ماذا جميع مسائل الدين جميع العبادات الباطنه والظاهره لا يفرق بين باطن وظاهر فمسمى الايمان كل الشرعي كل الدين كل العبادات لا يفرق بين ظاهر وباطن وإذا أطلق الإسلام إن المسلمين والمسلمات فقط مثلا حين إذن نفسر الإسلام بماذا كما فسرنا الإيمان عند الإطلاق نقول يشمل ماذا كل الدين باطنا وظاهرا إذن عند الافتراق اجتمعان فصار مسمى كل واحد منهما الدين كله لا نفرق بين باطن وظاهر الكلام والإشكال في ماذا فيما إذا اجتمعان في لفظ واحد في تركيب واحد في سياق واحد مسمى الايمان حينئذ ماذا الاعمال الباطنه ومسمى الاسلام الاعمال الظاهره مع التنبيه الى ان مسمى الايمان الاعمال الباطنه وما لا يصح الا به من الظاهر ومسمى الاسلام الاعمال الظاهره وما لا يصح الا به من الباطن لا بد من هذا القيد لماذا لانه ليس عندنا انفصال كامل بين باطن وظاهر فالباطن لو قيل هو مسمى الايمان هذا لا يصح الا مع ماذا مع شيء من الظاهر اليس الباطن يستلزم الظاهر فيدل حنيد ان انتفاء الظاهر على انتفاء الباطن اذا كيف نفصل بين المسميين قل لا لابد من قيد قد ذكر ذلك من تيم الله تعالى في الايمان الكبير بمعنى اننا اذا قلنا مسمى الايمان الاعمال الباطنه هكذا فقط دون عمل الظاهر لا لا يصح لان الاعمال الباطنه لا تصح ولا تعتبر شرعا الا بشيء صحيح من من الظاهر اين اذا هكذا بهذا التعبير باطن وما لا يصح الا به من الظاهر والعكس كذلك مسمى الاسلام هو العمل الظاهر عمل ظاهر كذا لو, لو صلى بدون اخلاص ولا يقين ولا صدق وحج هكذا لا لابد من ماذا لابد من باطن يصحح هذا الظاهر اذا صلاه هي ظاهره هي اسلام هل تصح دون باطن لا يمكن ان تصح لابد من اخلاص اذا لابد من عمل باطن اذا اذا قيل مسمى الاسلام العمل الظاهر لابد من قيد وما يصححه من الباطن اذا كل منهما ماذا متلازمان انفكاك الظاهر عن الباطن هذا ممتنع شرعا وعقلا ممتنع شرعا وعقلا وان كان يجوز بعض العاقل انه ينفك لكن اهم اهم شيء ان يكون ماذا الشرع دل على امتناع انفكاك الظاهر عن الباطن اذا صلح الباطن لزم منه صلاح الظاهر واذا فسد الظاهر دل على ان الباطن فاسد لا بد من هذا التقدير اذا الا وان في الجسد مضى اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسد فسد الجسد كله الا وهي القلب قال هنا وكل خصله من خصال الاسلام داخله فيه في الايمان وكذلك يعني كالصلاه والشهادتين الاقوال والاعمال الظاهره داخله فيه في مسمى الايمان قال فما كان من الاعمال الباطنه فوصف الإيمان عليه أغلب من, من وصف الإسلام وما كان من أعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع لبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان وهو كذلك يعني كل مسلم مؤمن هكذا كل مسلم مؤمن الجواب لا وانما قد يوجد وصف الاسلام ولا يتحقق معه ماذا وصف الايماني مطلقا او يوجد وصف الاسلام وما لا يصح منه الايمان مقيد الثالث اذا قلنا كل مسلم لا يكون مؤمنا ليس كل مسلم مؤمنا مؤمنا ليس على الاطلاق هكذا وانما من باب ماذا من باب بيان الدائرتين فقط لكن عند التحقيق والتدقيق ولا سيما في مناظره المرجئه حين تقول ماذا كل مسلم لا يكون مؤمنا لكن كل مسلم ما يصحح وما يصحح إسلامه من الباطن وهو الإيمان إذا لا ينفك إسلام عن إيمان لا يمكن أن ينفك إسلام عن, عن إيمان فإذا أطلق الإسلام هكذا عاماً ظاهراً لابد من باطن أن يصححه فإذا قلت ليس كل مسلم يكون مؤمناً هكذا ليس على إطلاق عند التفصيل نقول ليس كل مسلم وما يصحح إسلامه من الإيمان لا يكون مؤمناً بالإيمان الزائد على المصحح زائد على على اذا ثم قدر مشترك انتبه لهذا قال فدائرة الاسلام اوسع من دائرة الايمان كما ان دائرة الايمان اوسع من دائرة الاحسان دائرة الاحسان العلاقة بين الايمان والاحسان لدى اخف المخالف فيها اهل البدع قليل لكن المساله في ماذا مساله الايمان والااسلام فانتبه مسمى الاسلام ومسمى الايمان مسمى الاسلام ومسمى الإيمان. الاعمال الظاهر داخله في مسمى كل منهما بين الاسلام والايمان قال رحمه الله فدليل الشهاده فكذلك للفصيحه فعيله افصحت عن جواب الشرط المقدم فدليل الشهاده هذا شروع من المصنف بيان ادله اركان الاسلام الخمسه والشهاده خبر قاطع هكذا قال اهل اللغه اكثر اللغاق قالوا الشهاده خبر قاطع بمعنى ماذا انه اتفق الظاهر والباطن اتفق الظاهر والباطن لانه لو قال شهدت بان زيدا سرق ولم يكن الباطن لا تسمى شهاده سما شهاده زور هذه كذب واما الشهاده الحق لابد من توافق الباطن والظاهر ولذلك من شهد ان لا اله الا الله شاهدا علما هكذا قالوا العلم علما فان اذا العلم شرط في صحه الشهاده واذا صار العلم الذي هو الجازم في صحه الشهاده صار شرطا دل ذلك على انه اذا اخبر اخبر عن شيء مقطوع به باعتباري هو باعتبارهم لان القطع والظن هذ يختلف اختلاف الاشخاص وكذلك المسائل اذا الشهاده خبر قاطع لماذا قالوا خبر قاطع لانه لا بد ان يتواطأ الظاهر والباطن هو يعلم بنفسه علم اليقين ان زيداً سرق فقال شهدت على زيد بي بالسرقه اذا هذا صار خبراً خبراً قاطعاً لو شهد بلسانه ولم يكن بقلبه عالماً بذلك لم تكن شهادة وانما هي ماذا كذب اذا لا يتصور من هذه المساله محسومه هنا مساله العذر بالجهل كذلك لانه لا بد ان يقول ماذا لا اله الا الله ولا يشترط على الصحيح ان يقول اشهد ان لا اله الا الله بمجرد قوله لا اله الا الله صارت ماذا شهاده ولذلك عند القاضي لو قال السارق زيد ولا لا يشترط ان يقول اشهد ان زيد قد سرق لا ليس بلازم وانما ماذا وانما يشترط وانما يشترط ان ياتي بالمشهود به اللفظ لا اله الا الله ولذلك ابن القيم رحمه الله حكى الاجماع على ان الكافر لو قال لا اله الا الله دخل في الاسلام اولى دخل في الاسلام ولو لم يقل اشهد ولو لم يقل أشهده دل ذلك على أنها ليست بقيد وليست بشرط إذن شاهد هنا أن الشهادة خبر قاطع مقطوع به يعني ليس مظنونا لماذا؟ لكونه لابد أن يتواطع يتفق اللفظ وما يكون فيه في الباطن تأخذ من هذا أنه لا يتصور أن يشهد أن لا إله إلا الله ويكون جاهلا بالمعنى لا يمكن لا يتصور لا لغة ولا شرعة أن يقول لا إله إلا الله ثم يقول لا أدريه لا معبود بحق إلا الله هذا باطل قال الرحمة تعالى والشهادة خبر قاطع وأطلق أو أطلق لفظ الشهادة وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به فلا ينصرف الإطلاق إلا, إلا لي يعني إذن قلق لفظ الشهادة هكذا آش شهادة بأل صرفت إلى ماذا شهادة ماذا شهادة أن لا إله إلا الله يعني صلاح صلاح أتى بالشهادتين قلق مرد بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولا يشترط فيه ماذا الإتيان بلظه أشهد إن كان الكمال أن يأتي به الحديث يابسعيد وغيره قال رحمه الله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم هذه أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود وعلى أعظم مشهود بي وعظم مشاهد وهو الله عز وجل قال اي لا معبود بحق في الوجود الا هو وحده اتى به بقيدين القيد الاول بحق والثاني في الوجود وفي الوجود هذا لا داعي له لا داعي له وانما اراد ان ياتي على ماذا على السنه ما قرره اهل العربيه يعني اهل النحو اذا عرب هذه الكلمه قالوا لا اله اي لا معبوده في الوجود وليس عندهم بحق الاكثر وان كان بعض مقيد فالزركش وغيره يجعل الراجح ان ان الخبر مقدر ماذا بحق ذلك الاشكال فيه لكن اكثر النحاة على ان الخبر المقدر في الوجود وهذا التقدير فقط في الوجود باطن لانه يلزم ماذا ان كل ما عبد في في الوجود سواء كان بحق او بغير حق فهو المعبود فهو الاله لا اله الا الله لا معبود في الوجود الا الله يعني لم يعبد الا الله هذا معنى الكلام لم يعبد الا الله فاذا عبدت الات فهي الله واذا عبد هبل فهو فهو الله هذا اذا قدرنا به بالوجود وهذا باطل زاد بعضهم اما ان نحذف في الوجود ونقول الصواب ان الخبر ليس بالوجود وانما الخبر ماذا بحق او حق او نبقي ما ذكره النحات ونزيد وصفا على قوله معبود نريد ان ناتي بوصف من القران ناتي بوصف من القران وهو قول جل وعلا ذلك بان الله هو الحق فنريد ان نقول كما قال المصنفون لا معبوده بحق في الوجود الا هو وحده والاولى ان يسقط قول فيه في الوجود ونجعل اللفظ ليس منوطا به بلسان العرب لانه لفظ شرعي لفظ شرعي فنريد ان يكون التفسير من جهه الشرع وهذا احسن ولذلك نقول هذه كلمه التوحيد والذي فسرها هو الله عز وجل فالكلمه الشرعيه وكذلك المعنى شرعه والمفسر هو الشارع دل ذلك على ماذا؟ على أن مراعاة النحاة ليس مطلوباً هنا في هذا المقام ليس مطلوباً في هذا المقام وإنما نقول أن خبر لا النافر الجنس قد يكون محذوفاً في الأغلب الغالب أن يكون محذوفاً الغالب أن يكون محذوفاً وهذه لا النافر الجنس تدخل على المهتد والخبر يعني كإن ولذلك تعمل عمل عمل إنا حينئذ الخبر لازم وعندماً لكنه شاع في هذا الباب اسقاط الخبر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر فدل ذلك على انه اذا اسقط هذا هو لسان العرب ثم التقدير يختلف فالتقدير الى المتكلم فاذا كان المتكلم هو الشارع قدره بما يوافق الشرع والصواب ان يقال ماذا في الوجود هذا لا يراعى لا نحتاجه وليس فيه مخالفه لقواعد اللغه العربيه عندما نقول اللغه العربيه تدل على اسقاط الخبر ثم المتكلم هو الذي يقدر فان كان المتكلم يعتقد في الوجود فليقدر في الوجود وان كان غير ذلك فيلزم بحسب المتكلم ان كان الشارع فهو الذي عين الخبر حينئذ نقول الاولى بل الصواب ان يقدر ماذا بحق او حق ولا فرق بين بحق او حق والباحثين ان تكون ماذا تكون زائدة تكون زائدة بعض المعاصرين انكر بحق قال هذا غلط ليس بصواب والصواب انه صواب والباء هذه فهم منها انها اصليه وليست زائده والصواب انها زائده لانه بعد بعد النفي يغلب في لسان العرب زياده الباء اليس الله باحكم اصله احكم وما الله بغافلن وما الله غافلا اذا اعملت ما هنا وجعلت حجازيه حينئذ تكون ماذا ناصبته ترفع وتنصب اذا قوله هنا اي لا معبود بحق في الوجود الا هو وحده ولذلك قل من ائمه الدعوه من يقدر هذا التقدير وانما الغالب والاكثر ان يقدروا ماذا لا معبود بحق الا الله لا معبود حق الا هذا هو المعتمد قال اي لا معبود بحق في الوجود الا هو وحده الا هو وحده هذا تجوزه كذلك شيخ حافظ حكم فيه في المعارض هو لا يلزم منه باطن يعني ليس هذا فيه يعني شرك او فيه امر باطل او كفر لا وانما من باب الترجيحات فقط باب الاولويه قال فهو الاله الحق ومن ادعيت فيه الالهيه سواه سوى الاله الحق فهو ابطل الباطل ابطل الباطل ادعيت فيه الالهيه يعني انه مستحق للعباد لا انه اله اذا ادعي انه اله قلنا اله فيا والاله يطلق في لسان العرب وكذلك في الشرع على كل ما عبد كل معبود فهو اله سواء كانت عبادته بحق او كانت بباطل اجعل الالهه اله واحده لذلك فسماها الهه فدل ذلك على ان كل ما عبد فهو فهو اله لكن منه ما هو حق وهو واحد الذي جاءت الكلمه لي تقرير وحصر الالهيه والاستحقاق فيه ومن ما هو باطل وهم سواهم ولذلك لا اله الا الله معناها ماذا هل لأفضل الجلاله الله دخل فيه المنفي اله لم يدخل كما ذلك لم يدخل حينئذ المنفي عن اسم لا ليس هو الوجود هذا وجه اخر في الترجيح في الخبر ليس هو الوجود وانما هو ماذا هو الاستحقاق يعني لا اله حق لا يستحق الالوهيه الا الله عز وجل اما هي فهي موجوده هي موجودة فدل ذلك على ماذا على أن مراد الكلمة ليس إبطال وجود الآلهة مطلقا هكذا وإنما المراد بها ماذا أنها لا تستحق أن تعبد مع الله عز وجل قال ماذا فهو أبطل الباطل وأضل الضلن فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سوى الله هذا لا يشكال فيه أبطل جلاله الله هو الإله الحق دون تفصيل ولذلك نقول لا يطلق علىه الإله الباطل أما كلمة إله هذه تطلق على الحق وتطلق على الباطل وجاء استعماله فيه بالشرع كذلك وعبارة السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار يعني فيه تفسير الشهدة هنا ليس في الشهادة وإنما في تفسير الشهدة فيه في الآية جاء خلاف عنه ولا تنافي بين الخلاف يعني لا منفات منه من فسر الشهد معنى حكمة ومن من فسر شهد معنى قضى ومنهم من فسر شهد معنى اعلم او بين او اخبر كلها ماذا كلها صحيحه شهد الله انه لا اله الا هو يعني قضى وحكم واعلم وبين واخبر والزم والزم كذلك ودل ذلك على ماذا على ان شهد تدور على معان هذه المعاني كلها مراده كلها مراده ولن تكون الشهاده الا بعلم ويقين وصدق ومن هنا اخذت مع الادله الاخرى ماذا شروط لا اله الا الله من اين اخذت جاء في بعض النصوص تقيد وبماذا بشهيده كما في في الايه هذه ودل ذلك على انه لا بد من العلم لان الشاهد بلا علم كاذب ولابد من اليقين فان الشاهد مع الشك جاهل ولابد من الصدق فان الشاهد مع الكذب ليس بصادق صحيح إذن لابد من مرعاة هذه الشروط فدل عليه لفظ شهد مع النصوص الأخرى الدل على تنصيص عليها يعني صدق من قلبي خالص من قلبي لخير وذكر ابن القيم غيره أنه لا تنافي بينها يعني بين المعاني المقول عن السنة في تفسير لفظ شهد فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه واول مراتبها علم ومعرفه اول مراتب الشهاده العلم والمعرفه والعلم والمعرفه بمعنى واحد وهو ادراك المعنى واعتقاد لصحه المشهود به لو لم يعتقد صحه المشهود به لكانت الشهاده باطله وتكلمه بذلك واعلامه غيره بما شهد به والالزام بمضمونها قال وشهادته لسبحانه لنفسه بالوحدانيه والقيام بالقسط قائما بالقسط بالعدل تضمنت هذه المراتب الاربعه تضمنت هذه المراتب الاربعه علمه بذلك وتكلمه به واعلامه واخباره لخلقه به وامرهم والزامهم به زاد الالزام لابد من, من الالزام اذا هذه كلها تدور على معنى الشهيده في لسان العرب وكذلك تفسير السلف لهذه الكلمه هذه الكلمه اذا اشتراط العلم لمعنى لا اله الا الله منقول عن السلف او لا منقول عن السلف وليس من ائمه الدعوه ولا من الشيخ سلام محمد الوهاب رحمه الله اذا انتفى الشرط او الركن انتفى ماذا ما ترتب عليه اذا فسرت الشهاده بانه لا بد من العلم فاذا لم يكن عالما حينئذ شهادته صحيحه او باطله شهادته باطله قطعا اذا هذا الكلام كله منقول عن عن السلف قال شهد الله انه لا اله الا هو قال فاما العلم فالشهاده تتضمن ضروره الله اكبر ضروره يعني لا يتصور ان ي... ان تنفك الشهاده عن العلم والا لقال ماذا ان الشاهد عند القاضي له ان يشهد وهو جاهل وهذا لا يقول به عاقل اظن العال ان يتسم عن ممن ينتسب الى الى العلم فاما العلم فالشهاده تتضمنه ضروره ومن تكلم به فقد شهد به ولفظ الشهاده يستعمل في الاعلام ولو لفظ شهادتي واستعمل فيه الاعلام وتدل على الامر وشهادته سبحانه هي اعظم شهادته بالوجود يعني ما سبق اراد تقرير كيفيه كيفيه استعمال هذه الالفاظ بهذه المعاني شهيده بمعنى اعلم بمعنى المزم بمعنى عالم الى اخره والمقصود هنا ان اول ماعناه ان الشهاده تتضمن العلم ضروره لا يتصور ان توجد شهاده دون دون علم ومن تكلم به فقد شهد به يعني إذا تكلم لابد أن يكون ما إذا قد شهد هذا الأصل في كل كلام تكلمت به فقد شهد هذا الأصل الذي يتكلم بعقل ويدري ما يقول إذا قال زيد سافر عمر أتى هذا جاهل هذا عالم شهد تعتبر شهادة إذا قلت هذا جاهل هذا طالب علم جيد هذا نائم إلى خره هذا شهادة يعتبر لأنك أخبرت عن ماذا عن شيء الأصل فيه أن يكون عن علم ولا يشترط فيه ان تقول اشهد ان زيد المسافر اشهد ان زيدا عالم اشهد لا ليس بلازم وانما بمجرد الاخبار صار ماذا صار شهاده ولا بد ان يكون عن ماذا عن علم ام الذي يرمي الكلام كذا هذا شيء اخر قال رحمه الله تعالى وشهادته سبحانه هي اعظم شهاده في الوجود انه لا اله الا هو يعني اول من شهد انه لا اله الا الله عز وجل شهد لنفسه بماذا بالوحدانيه فاعظم شهاده في الوجود يشهد بها شاهد على مشهود هو الله عز وجل الشاهد والمشهود عليه هو الوحدانيه هل ثم اعظم شاهد من الله لا هل ثم اعظم من الوحدانيه مشهود به الجواب لا صحيح فالتمح بين اذن الشاهد والمشهود قال هي اعظم شهاده في الوجود انه لا اله الا هو المتفرد بالالهيه من اعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى وتنقدس على اعظم مشهود به وهو وحدانيته جل وعلا فانه لا شهاده اعظم ولا اجل ولا اثبت من شهادته تعالى لنفسه بالالهيه والعبوديه وشهاده رب العالمين لا ينقصها شيء البت او لا ينقصها شيء البت يعني كامله من من كل وجه فهو من كلامه جل وعلا وكلامه متصف به بصفات الكمال اذا من كل وجه قال الرحمن تعالى وذكر الكلبي ان حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فقالا أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآية فأسلما قال والملائكة وأول العلم أي والملائكة شهدوا لله لأنه ماذا معطف على والملائكة بالرفع عطف على ماذا الله شهد الله إذن شهد فعل ماضي الله فاعل فاعل الشهادة فاعل الشهادة, فاعل الشهادة فالله الشاهد ولذلك أقول شاهد الله شاهد يجوز من باب من باب الاخبار يجوز من باب الاخبار والملائكه اي وشهدت الملائكه اذا عطف معناه على تكرار العامل فالشهاده حينئذ حصلت ووقعت من الله عز وجل الله فاعل الشهاده تصرب بها الملائكه كذلك فاعله للشيء تصبت بها وكذلك العلم فان العطف يقتضي تكرار العامل كانه في في قوه المعنى نقول ماذا شهد الله وشهدت الملائكه وشهد اول علم هذه ثلاث شهادات ثلاث شهادات قالوا الملائكه تشهد لله بانه لا اله الا هو كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسه لكن شهادته هذه تتعلق بقوله بكلامه فهي وان اشتركت مع شهاده الملائكه في اصل المعنى لكن لما اضيفت الى الله شهد الله شهدت الملائكه كما قلنا علم الله وعلم الملائكه فرق بينهما فرق بينه وانه اشتركا في اللفظ واصل المعنى لكن لما اضيف الى الله عز وجل نفك ولما اضيف الى الملائكه فض يعني نفك عينذا هذا يناسب الخالق وهذا يناسب المخلوق قال كما شهد الله بذلك لنفس مقدسه واولوا العلم اولوا اولوا العلم يعني اصحاب اصحاب العلم واولوا هذا جمع ذو لا من لفظه وإنما من من معناه هذا اسم جنس لا واحد له من لفظه وإنما من معناه ذو وأول علمي شهدوا بذلك أيضاً كما شهدت الملائكة أنه لا إله إلا هو وفسرت أي هذه الشهادة بماذا؟ بالإقرار وبالتبيين والإظهار يعني شهادة الملائكة وشهادة أول علمي فسرت بماذا؟ بالإقرار والتبيين والإظهار وكل متداخنة إقرار بالقلب والأمر وكذلك باللسان والتبيين يكون باللسان وكذلك الاظهار واستشهادهم استشهد الله عز وجل لهذين الصنفين او لاهل العلم قال واستشهادهم فيه تعديل وتزكيه لاهل العلم لان الشاهد في الاصل لا يكون الا الا عدلا لا تاتي بفاسق يشهد لكم لما تاتي لماذا بالعدل هذا الاصل لا يشهد الا عدل فاذا استشهد الله تعالى بأولي العلم دل ذلك على ماذا؟ على أنهم مزكون وعلى أنهم عدون وهذا الأصل فيه في العلم الأصل فيه ماذا؟ العدالة قال الرحمة الله تعالى واستشهادهم فيه تعديل تزكية لأهل العلم إذ ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه على وحدانيته عز وجل ولينتفي جحد الجاحدين وانتحال المبطلين يعني إذا استشهد أهل العلم فأقر بذلك حني إذن لا يبقى مبطل ولا جاحد لماذا لان العلم يكون ماذا حجه على كل جاهل فلا يبقى حينئذ جاهل ولا ولا منتحل وهذا فيه اي هذا الاستشهاد بالعلم فيه اعظم حاث لك على طلب العلم لانه يعتبر ماذا من الادله الداله على فضل العلم فكل دليل دل على فضل اهل العلم فهو دليل على فضل العلم في ذاته لماذا لان اهل العلم ما فضلوا الا لاتصاف بهم بالعلم اذا صار العلم هو الاصل هو الاصل وما زكي العالم لذاته ولا لماله ولا لجاهه ولا لمكانته وانما لكونه قد تحلى بماذا بالعلم الشرعي بالعلم الشرعي وعليه ماذا ينبني عليه اصل عظيم وهو ان ينظر في هذا العلم ما هو ما حقيقته لان اثبات كون العلم شرعيا ينبني عليه ماذا تزكيه العالم والعالم قد يكون عالما بحق وقد يكون عالما وهو باطل وهذا بالنظر باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يحمله من علمه فلما كان تزكية العالم لا لذاته وإنما للعلم حينذا لابد من النظر في العلم هذا علم شرعي أو لا؟ علم شرعي متى يكون العلم شرعيا إذا كان نافعا ومتى يكون نافعا إذا عمل به إذن إذا لم يكن شرعيا فلا وزن له يعني بهذا الاعتبار واذا لم يكن هذا العلم نافعا لم يعمل به كذلك لا وزن له ولو كان ماذا ولو كان معه صورة العلم ان العلم ليس المراد به ماذا ليس المراد به صورة العلم الذي التي المسائل قد يحفظ القران ويعرف معاني القران ويحفظ السنه ويعرف معاني السنه لكن لا يعمل هذا ليس من العلماء في شيء والعلم صار ماذا صار حجه عليه فكل نص جاء في القران اثنى على العلم فالمراد به العلم النافع الذي يتبعه صاحبه بالعمل وكل نص جاء فيه اثبات فضيله او مدح او ثناء على اهل العلم فالمراد به من جمع بين العلم والعمل وما عداه فلا قال رحمه الله تعالى فان الله شهيد وهذا فيه اعظم حاث لك على طلب العلم فان الله شهيد واستشهد الملائكه واستشهد اهل العلم ففي هذه الشهاده رفعه اهل العلم حيث تشهد على ما شهد به رب العالمين شهد هو أولا ثم أتبع ذلك به شهادة الملائكة وأول العلم وأي ثلاء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم ليس ثم تعديل وليس ثم ثلاء أشرف من, من هذا الثلاء وشهادته لهم أنهم أول العلم وجعلهم حجة على من أنكرها فدل على فضل العلم وفي الحديث يحمل هذا العلم من كل حديث امته عدوله هكذا امه كلها كل خلف عدوله وهذا اعظم مرغب فيه في العلم وان زهد فيه فيه الاكثر اذا اراد ان ان يقف مع قوله واولو العلم وشهاده اولو العلم تدل على تزكيتهم قال رحمه الله تعالى والمراد بالعلم العلم الشرعي العلم الشرعي الذي مصدره الشرع يعني كتابا وسنه كتابا وسنه الذي هو نور القلوب وحياتها ولا يكون كذلك الا اذا عمل به والا صار حجه عليه صار حجه عليه عين اذا فرق بين العلم الحقيقي الشرعي الذي اراده الله تعالى وبين صوره العلم صوره العلم هو ان يحفظ مسائل فقه يعني يخزن وما شاء الله تعالى أن يخزن لكنه لا يعمل به ما الفائده فيه صار حجه عليه لا لا له قال وغيره علم نسبي اضافي اما الى امور دنيويه او علوم حسابيه او صناعيه او غير ذلك هذا الاصل فيه ماذا اصل فيه الاباحه هذا الاصل فيه الا اذا تلبس به شيء اخر فينظر بحسب لكن الاصل من حيث هو الحكم الشرعي الاصل فيه الاباحه ولا تدخل في النصوص الشرعيه يعني اذا اطلق العلم فليس المراد به ما يشمل العلوم الدنيويه بل هي خارجه عنه قال واهله ليس من اهل العلم الذين يشهدهم الله فلا يطلق هذا العلم الا على العلم الشرعي الديني ولا يثنى عليه الا اذا كان نافعا ومتى يكون نافعا اذا جمع بين الامرين بين العلم والعمل قال رحمه الله تعالى والملائكه واولو العلم قائما بالقسط بالعدل لا اله الا هو العزيز الحكيم اي قائما بالعدل فشهد سبحانه انه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانيه وبالوحدانيه في عدله والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال ونظم الايه شهد الله قائما بالقص قائما دحال حاله لكن ماذا لكن لازمه دائمه يعني لا تنفك حال لازمه دائمه لان الاصل في الحال ان تكون ماذا ان تكون منتقلا جاء زيد ضاحكا اذا ليس دائما يكون ضاحكا بل في وقت مجيئه وما عاد المجيء لا يكون ضاحكا هنا كذلك شهد الله انه لا اله الا هو ثم قال قائما بالقص حينئذ يكون عادلا قائما بالعدل في وقت دون وقت لا انما هي حال لازمه حال لازمه قال رحمه الله ونظم الايه شهد الله قائما بالقسط لا انه لا اله الا هو شهد الله قائما بالقسط انه لا اله الا هو فقائما نصب عن الحال او نصب على الحال ولا اله الا هو توكيد لما سبق يعني الثانيه لعظم شان التوحيد ثم اثنى على نفسه المقدسه فاخبر انه العزيز الذي لا يرام جنانه عظمه وكبرياء الحكيم في اقواله وافعاله وشرعه وقدره وتضمنت هذه الايه الكريمه اجل شهاده واعظمها واعدلها واصدقها من اجل شاهد باجل مشهود به وتضمنت توحيده تعالى وعدله وعزته وحكمته قالوا ومعناها لا معبود بحق الا الله شارحنا خالف الشيخ رحمه الله تعالى في التقدير فيما سبق قال ماذا لا معبود بحق في الوجود الا الله مع كون شي قال لا معبود بحق الا الله هذا اقرب الى الصواب وهو اصح لا معبود بحق الا الله ايوا معنى هذه الكلمه العظيمه شهاده ان لا اله الا الله لا معبود اي لا ما له لا اله لا معبود لان معبود هذا اسم مفعول كيف اخذ معبود اسم مفعول نقول ان اله فعال بمعنى مفعول وإله هذا مصدر على وزن فعال فعال وفعال في لسان العرب قد ياتي بمعنى فاعل وقد ياتي بمعنى بمعنى مفعول واذا جاء بمعنى الفاعل يفسر به بالفعل واذا جاء بمعنى المفعول يفسر به المفعول قد لا ياتي لا بالفعل ولا المفعول انما ياتي بمعنى المصدر والمراد هنا ما هذا فعال بمعنى مفعول اذا لا اله يعني لا معبوده ولذان قال شهاده ان لا اله الا الله لا معبوده اي لا ما الهها بحق ان الله وحده دون كل من سواه بل كل ما له سوى الله عز وجل فالهيته اضل الباطل واضل الضلال الهيته اضل يعني باعتبار الحق هل يستحق ان يعبد او لا لا يستحق فاذا جعل له الاستحقاق فهو ماذا اضل الباطل لكن في الوجود قد جعل ذلك وجود قد جعل والا ما هو الشرك الشرك جعل هذه المعبودات مع الله عز وجل وإذا جعلها معبوده معبوده مفعوله هو معلوم معنى ماذا معنى اله فصار ماذا صار موجودا في الواقع لا يمكن انكاره البتة وانما الانكار هل تستحق ان تعبد او لا لا تستحق ان تعبد فجاءت الكلمه لا اله الا الله لابطال استحقاقها لا لكون غير موجوده لان هذا لا يمكن انكاره قال رحمه الله فالهيته ابطل الباطن واضل الضلال ولذلك مما يؤكد هذا المعنى اذا علمت قاعده لسان العرب أن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على النكراء والنكر هذا اسم شائع في موجود أو لا معنى مقدر يكون فيه أفراد لا حصل لها فإله هذا نكراء كما لو قلت جاء رجل جاء رجل رجل هذا يصدق على زيد وعمر وبكر الأخير شائع أو لا يدخل تحته ما لا حصل من الأفراد كذلك إله إله هذا نكراء فلما تسلطت لا النافية للجنس وهي لا تدخل إلا على النكرات فدل ذلك على ان ما صدقها يعني ما تصدق عليه من افراد لا حصل لها لا حصل لها الا لو كان اله لا يصدق الا على الله عز وجل كيف نقول لا اله الا الله صار فيه تعارض صار فيه فيه تعارض ينبغي نقول اله هذا نكره او يعبر عنه بعض بماذا بالكل المناطق عبرنا به بالكل الذي له افراد في الخارج كلي وهو قدر مشترك بين افراد وهذه الافراد موجوده فيه في الخارج في ضمن كل فرد يوجد فيه هذا المعنى أو كونه ماذا؟ كونه مألوهان قال رحمه الله تعالى فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال ففيها نفي الإلهية عن غير الله نفي الإلهية عن غير الله يعني الاستحقاق وإثباتها لله وحده وسيقة هذه الكلمة لتوحيد الإلهية مطابقة يعني تدل على معنى التوحيد فراد الله تعالى به العبادة مطابقة قد عرفنا للمطابقة المراد بها ماذا؟ ها؟ أن يراد باللفظ تمام المعنى أن يوضع اللفظ لتمام المعنى أن يستعمل اللفظ لتمام المعنى أو اللفظ المستعمل في تمام المعنى حينه إذا جعل مطابقا له من كل وجه باعتبال الأفراد والتركبات قلنا هذا مطابقة وإذا سعمل في جزء من معناه الذي دل عليه مطابقة فهي دلالة التضمن إذن لا إله إلا الله فسلا معبود بحق إلا الله وإذا قل لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا تفسير إلا الله بماذا اه بالتضمن اذا اراد ان المعنى المطابق هو لا اله الا الله لا خالق الا الله صار بدعه واذا رد انه بدلاله تضمن لا اشكال فيه لا اشكال فيه يعني جائز يعني قال لا خالق الا الله لا حاكم الا الله لكن هذا باعتبار ماذا باعتبار دلاله التضمن اما اذا قال مطابقا لا شك ان الضلال هذا ضلاله قال الرحمن تعالى وسيقه للتوحيد الالهيه مطابقا لا كما يقول بعض الجهله ان معناها لا يخلق ولا يرزق الا الله ردها الى توحيد الربوبيه ولا يدبر الامر الا الله فانها وان دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعه لتوحيد الالهيه ولو فصل لكان اجمل لكن اراد ماذا الرد على الاشاعره الذين يقولون ماذا ان معناها المطابق هو ما يفسر به توحيد الربوبيه ولذلك قال بعض الجهله قال إن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبل أمر إلا الله فإنه وإن دلت عليه بطريق التضمن إذن هي تدل على توحيد الربوبية فهي موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله في جميع أنواع الإبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإضاحه كما مر وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرامه عرفوا ماذا؟ عرف توحيد الربوبية وفهموا معنى لا اله الا الله الفهم الصحيح الذي يوافق ماذا لسان العرابه فهموا على وجه عرفوا المراد ب لا اله الا الله انها تبطل جميع المعبودات التي يعبدونها من دون الله تعالى لذلك لم يقروا لم يقرر. لو كان معناها لا خالق الا الله لما نازعوا لانه يقرون بماذا بانه لا خالق الا الله صحيح لو كان معناها لا خالق الا الله ولا يرزق الا الله ولا ولا حاكم الا الله الى اخره لو كان معناه هذا المعنى لما نازعه لانما قروا بذلك قروا به بمفردات عظيمه بي توحيد الربوبيه من الخلق والملك والتدبير والتصرف ونحو ذلك وهل التصرف لا نوع من الحكم هذا داخل فيه قال فقد اقر به المشركون كابي جهل واضرامك ما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله جواب أو لا جواب من الذي أخبر الله عز وجل إذن أقر بجملة من توحيد الربوبي بل بأبرز وأعظم فصائص الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والتصريف والتصرف ونحو ذلك فسيقولون الله يقولون أخبر عن ماذا عن العموم سيقولونه أي أنه الذي يفعل ذلك ولم ينازع فيه ولم تنع من الإقرار به أقر به بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية ولذلك صح أن يجعل توحيد الربوبية دليلا على إثبات توحيد الألهية فكل من استقام عنده توحيد الربوبية وآتى بتوحيد الألهية على وجهه حين إذن أتى بالدليل كما ذكرنا سابقا إذن لا ينفق موحد عن ماذا عن دليل, عن دليل إذا صح التوحيد عنده فالدليل حينئذ ايمانه بكون الله عز وجل قد خلقه ورزقه قال فقال فقول افلا تتقون اي شركه في عبادتي اي شركه به في عبادتي فانهم يعرفون معناها يعني معنى الكلمه وانها دلت على افراد الله تعالى بالعباده ولهذا انكروا ان يكون الله هو المعبود هو المعبود وحده او هو المعبوده وحده نزل وجوه وقالوا شتم الهتنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم شتم يعني تنقصا وتصف على الالههنا وقالوا اجعل الالهه اله ا واحدا ان هذا لشيء عجاب عجيب بل يريدون ان يجعلوا بينهم وبين الله وصائط وشركاء في العباده فان نفوسهم واحساسهم تزلجت بالشرك يعني صار ما ذا يجري في دمائهم ولدوا على ذلك ونشؤوا عليه والانسان اذا نشا على باطل حينئذ من اصعب ما يكون ان ان يتركه ولو علم في باطنه ان ما يقول هذا حق لكن هكذا سنه الله تعالى وقال فإن نفوسهم وإحساسهم تزجت بالشركة ونشأت عليه وألفته فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه فإذا أتي بالطعام الحلوي قال هذا مر وهو ليس بمر ولكن الآفة من مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم الفاسد فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى أمزجتهم والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها فقال ان يكون المعبود هو الله وحده وبهذا تعرف ان مذهن لا اله الا الله مطابقه هو افراد الله بالعباده لا كما يقول الاشاعره ومن نحاه نحوهم قال رحمه الله تعالى ومعناها لا معبوده بحق الا الله اذا عرفنا لا معبوده لا معبوده معبود هذا على وزن مفعول فسر به لا اله كان على وزانه بحق البهذ زائده لليل التوكيد بحق هذا هو الخبر هذا هو الخبر ولا يصح ان تقول بحق جار ومجرور متعلق بمحذوف هذا لا يصح لان الخبر محذوف اذا لا تقدر معه شيئا ماذا يحتاج الى تعليق اخر صحيح صارت سلسله نفي في التقدير بحق ثم هو الخبر محذوف نقدره ثم بعد ذلك نقول ماذا بحق ثم نقدر اخر وهكذا هذا فاسد انما نقول بحقنا البهذي حرف جر زائد وحق هذا هو خبر الا الله قال لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته لا اله هذا تفسير قال الاله فيال بمعنى مفعول اله فيال بمعنى مفعول يعني مصدر بمعنى المفعول ليس بالمعنى المصدري وليس بالمعنى بمعنى اسم الفاعل وهنا ترد على الاشاعره في كون جعلوا اله إله فاعل بمعنى فاعل بمعنى بمعنى فاعل ولما عجزوا ان ياتوا فيال بمعنى فاعل من الهه لان المعنى سيكون ماذا لا عابد الا الله فالله هو العابد وهذا باطل هينئ اللجوء الى ماذا الى معنى اخر لم يشتق منه اللفظ اصلا لان الاله ماخوذ من اله يا له وجاء بمعنى زائد على ماذا على مجرد ان يفهم من الها العباده فجاء بمعنى الخلق والرزق ونحو ذلك قال اله فعل بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب وفراش بمعنى مفروش وهكذا مشتق من الها يا له الهه وقيل الها الها يا له يا له متفق عليه وانما الخلاف في ماذا آلهة فعل الها فعلا الها الاكثر على انه الها الهم بما فعل وقيل الها هكذا في مختار الصحاح انه اليا على من باب تعب من باب تعبا قال الها مشتق من الها ياله الهه اي عبد يعبد عباده لفظا ومعنى عباده عبد يعبد عباده لفظا ومعنى لفظا ومعنى يعني لا يفسر لفظ الها الا بمعنى عبد الها عبد لفظا ومعنى وزنا ومعنى والاله هو المعبود المطاع معبود مطاع لابد ان يشمل على ماذا على المعنيين فلن يتحقق وصف العبوديه الا اذا اطاعه ويمتثل اوامره ويلتزم نواهيه وعما مجرد ان ان يعتقد ان الله تعالى اله بمعنى معبود ثم لا طاعته امتثال اوامره والالتزام نواهيه هذا تخلف لمعنى الاله قال فالنفي في كلمه الاخلاص لا اله اي لا معلوها يستحق ان يعبد الا الله جاء بالافضل الاستحقاق وهو ادق في فهم المعنى لا اله اي لا معلوها مستحق يستحق ان يعبد الا الله فالنفي هنا المسلط على الاستحقاق لا على الوجود على الاستحقاق لا على الوجود فاذا قلت لا اله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله يعني حكمت على هذه الالهه بالعدم لان النفي بمعنى العدم حكمت عليه بماذا بالعدم يعني وآلهه غير الله كثيره طبق الارض يعني ملات الارض ولكن بالباطل والضلال هذا فيه تقرير لان ما يوجد يسمى ماذا يسمى الهه فان الالهه الموجوده في الخارج هي الهه لكن هل هي مستحقه ام لا فجاءت الكلمه بابطال استحقاقها لا انها غير موجوده لا انما هي موجوده لكن بابطال استحقاقها ولذلك عبر هنا تعبيرا دقيقا موافقا لما اشتهر عنده العلمي قال والهه غير الله كثيره طبق الارض تملا الارض ولكن بالباطن والضلال اهو كده هي الهه لكنها باطله وهذا لا تنافي وانما الاله المستحق العباده هو الله وحده والهه المشركين التي يعبدونها من دون الله تعالى انما هي مجرد ظن منهم واتباع لللهوهم يعني يعتقدون انها حق اذا عبدوا الاله الذي يعبد يعبد لله يعتقد انه باطل او يعتقد انه حق يعتقد انه حق فصار اعتقاد ظنهم ان هذه الالهه بحق وان مستحقه للعباده وقولهم ان جعل الالهه اذا الالهه هذه كلها حق عندهم او باطله كلها حق فجعلوا وصف الله تعالى بي كوني ماؤه حق وجعلوا وصف هذه الالهه المزعومه باعتبار ظنهم انها حق لكن في الواقع هي هي باطل ولذلك لو علموا انها باطل ما عبدوها لو علموا ايقنوا انها باطل ما عبدوها الا من وجد منهم من اهل الكفر والعناد فهذا شيء اخر قال رحمه الله تعالى واتباع لهواه كما قال تعالى افرئيتم اللاتا والعزى الى قوله ان هي الا اسماء سميتموها انتم اباءكم ما انزل الله بها من سلطان من اذن لكم من اذن لكم ان تعبدوا هذه وتجعلونها الهه وتعتقدون انها مستحقه للعباده هذا يحتاج الى اذن وليس ثم اذن ولن يكون اي تتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى قال وحده لا شريك له في عبادته لا اله نافيا جميعا ما يعبد من دون الله الا الله مثبتا العباده لله نافيا من هو نافيا يعني متكلم الذي يقول لا اله الا الله يعتقد ماذا انه ينفي هذا حال منه من المتكلم نافيا جميع ما يعبد من دون الله او الله عز وجل ابتداء نافيا اي الله عز وجل مثبتا العباده لله وحده اي والاثبات في كلمه الاخلاص هو قولك الا الله والا هنا اداه الاستثناء إلا الله بالرفع في الاشعر ويجوز على ضعف الا الله الا الا الله قال هو قولك الا الله المستثنى في هذه الكلمه العظيمه ودلالتها والمخرج هنا مخرج مماذا مخرج من المستثنى منه ومن حكمه مخرج من المستثنى منه ومن حكمه يعني من النفي وكذلك من لفظ اله اله هذا مستثنى منه ولا الذي الحكم هذا كذلك نفي حينئذ الا الله لم يدخل اصلا ابتدائي لم يدخل اصلا في لا اله وتتصور ذلك فيما لو قلت جاء القوم الا زيدا الا زيدا قوم مستثنى منه الحكم جاء الا زيدا هل دخل في القوم او لا لم يدخل اصلا لم يدخل لماذا لأنك لو أدخلته حكمت عليه بالمجين قلت جاء القوم ومنهم زيد وزيد جاء أثبتت له ماذا المجين ثم قلت إلا زيدا وما بعد إلا يثبت له من حكم لقيد ما قبل إلا إذن زيد لم يجي كأنك قلت ماذا جاء زيد لم يجي زيد هذا باطن ولذلك من قيم رحمه الله تعالى قال من أدخل المستثنى من أدخل لفظة جلالة في المستثنى منه لم يصح توحيده لم يصح توحيد لماذا لانه قال لا اله الا الله الله ليس بالاله الا الله الله هو الالاه ها نفى الالهيه عن الله عز وجل فاذا ادخله لفظ الجلاله فيه لا اله فحينئذ نفي عنه الالهه لا اله لا يستحق احد الالوهيه حتى الله عز وجل كفر هذا <تصفيق> الا الله صار مثبتا اذا ما ما ينفع توحيد لم تصح كلمه التوحيد منه البتة اذا هو مخرج من ماذا من المستثنى منه من حكم لم يدخل جاء القوم لم يدخل زيد ابدا ما, ما اريد به لما يوهم اللفظ ان زيد قد دخل جئت بلفظ الا فهي قرينه تدل على ان ما بعد الا ليس مرادا بالحكم وا المستثنى منه قال رحمه الله اي والاثبات في كلمة الإخلاص وقولك إلا الله المستثنى في هذه الكلمة العظيمة ودلالته على إثبات الإلهية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله إله يعني لابد من ماذا الإفراد إفراد الله تعالى بالعبادة لابد أن يدل عليه ماذا إثبات ونفي نفي وإثبات تقول ما جاء إلا زيد ما قام إلا زيد أما إذا قلت قام زيد زيد قائم لا يدل على إفراد زيد قائم وعمر يحتمل انه قائم كذلك وبكر كذلك قائم اذا لا ينفي لابد مماذا اذا اردت انك تفرد زيد بالقيام او بالعلم تقول ما قائم الا زيد هل اذا اثبتت القيام لزيد ونفيته عما عدا واذا قلت الله اله الله اله وغيره كذلك اله الكلمه لا تنفي فلا بد من التوحيد مماذا من كلمة تدل على ذلك وليس ثم إلا ما يدل على الحصر والحصر إثبات الحكم المذكور نفي عن معداه وله أساليب في لسان العرب وعلاها النفي والإثبات النفي والاستثناء إلا أو لا إله الذي جاء به وإنما كذلك تدل على, على الحصر لكن ليست في قوة ما وإلا ليست في قوة ما وإلا يعني النفي والاستثناء قال رحمه الله تعالى ودلالتها على اثبات الالهيه لله وحده عن دلاله لا اله الا الله اعظم من دلاله قولنا الله اله فلا نافيه للجنس الذي هو النكره اله وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق دل عليه النص والا الله استثناء من الخبر المرفوع فالله هو الحق وعبادته وحده هي الحق وعباده غيره منفية بلا في هذه الكلمة عبادة غير يعني كونه مستحقا قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطن هذه الآية فيها تقسيم فيها تقسيم كقول تعالى وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون قسم الناس إلى قسمين مؤمنين ومشركين هنا ماذا عبد الله الحق وعبد غيره بيب الباطن ذلك بأن الله هو الحق بأن الله هو الحق وعرفنا أن الفصل ضمير يدل على ماذا على الحصر بان الله هو الحق يعني لا غيره لا غيره وان ما يدعون من دونه هو الباطل يعني ما يدعى سوى الله تعالى ليس الا الا الباطل فهذه الايه دلت على ماذا على الحصر بهذا الاعتبار يعني زياده هو هو هذا للتوكيد ضمير فصل لا محل له من الاعراب لكن يفيد ماذا يفيد التوكيد زيد هو القائم يعني لا قائم غيره لا قائمه غيره قال رحمه الله تعالى قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل إذن هذه الآية فادت التقسيم الآله إلى القسمين وحصرت الأحقية في الله عز وجل لقول بأن الله هو الحق عرف الجزئين الله ولفظ الحق الله اسمه أن والحق خبرها وجاء لفظ هو فاصلا بين المبتدى والخبر فدل على, على التوكيد أي لا غيره وكذلك قوله أن ما يدعون من دونه هو هو الباطل والقران كله يدل على اثبات العباده لله وحده فلا اله الا الله اشتملت على امرين هما ركناها النفي والاثبات فلا اله نافيا وجود معبود بحق سوى الله بحق الا الله مثبتا العباده لله وحده دون كل من سواه والنفي المحض يعني الخالص ليس بتوحيد بل هو كفر لو قال لا اله فقط نفهم مطلقا هذا ليس بايمان ليس بتوحيد لو قال الله اله كذلك ليس بتوحيد ليس بتوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد وكذلك الاثبات المحض ليس بتوحيد ليس بتوحيد لابد من بعد لابد ان يجمع بين الامرين ولذلك اذا عرفت التوحيد من افراض انتبه افراض هذا فيه اثبات ونفي لن يكون مفردا الا بالاثبات والنفي ولذلك نص المصنف ان معنى لا اله الا الله افراد الله تعالى بالعباده طيب هذا يدل عليه لفظ لا اله الا مطابقه نعم يدل عليه لان الافراد معناه ماذا اثبات الحكم في المذكور ونفي عن ما عداه افراد الله تعالى بالعباده يعني اثبات العباده لله تعالى ونفيها عما عداه هكذا في لسان العرب ادركت هذا او لا يعني بادئ الراي الناس يظن ماذا او طالب العلم ان قول افراد الله ليس فيه معنى الحاصل لا هو فيه معنى الحاصل لكنك لا تعلم ذلك وهو ان الافراد لا يتحقق إلا بإثبات ونفين وإلا ما صح أن يقال معنى لا إله إلا الله التوحيد إفراد الله تعالى بي بالعبادة قل لا أفردت زيدا بكذا بمعنى أني جعلت الوصف خاصا به وهو مفرد به ولن يكون مفردا إلا بماذا بنفيه عن غيره بنفيه عن, عن غيره تنبل هذا قال هنا فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات لا بد من الجمع بين النفي والاثبات قال وشروطها ثمانيه احدها العلم منافي للجهل شروطها بمعنى الاركان بمعنى الاركان يعني شاع عند العلم اطلاق لفظ الشروط على هذه الاركان والركن كما علمنا في اول الدرس ماذا جزء الماهيه والعلم ليس بشرط في لا اله الا الله بل هو جزء منها داخل فيها اذا يعبر عنه بماذا بالركن من عبر ببصيرتك المصنفون وغيره وكثير ارادوا به ماذا باب التوسع في العباره بمعنى ان كل منهما الركن والشرط تتوقف عليه الماهيه تتوقف عليه الماهيه والسعم للشرط في معنى الركن بمعنى الركن فلو قال قائل قراءه الفاتحه شرط لصحه الصلاه لا اشكال فيه لكن لا يفهم بالمعنى الاصلاحي وانما اراد ماذا اراد ان الصلاه لا تصح الا ببالفاتحه لا تصح إلا إلا بالفعل ولذلك ذهب الشوكان إلى أنها شرط من شروط صحة الصلاة قال العلم المنافذ للجهل الثاني اليقين المنافذ للشك الثالث القبول المنافذ للرد الرابع الانقياد المنافذ للترك خامس الإخلاص المنافذ للشرك السادس الصدق المنافذ للكذب السابع المحبة المنافية لضدها الكراهية والبغضاء الثامن الكفر بما سوى الله تعالى الثامن هذا عرفنا انه ما داخل في مفهوم العلم داخل في مفهوم العلم وهذه شروط اكثرها ماخوذ من قوله شهيدا لسيم فيما يتعلق بالعلم واليقين والقبول والانقياد كل داخلته في مفهوم الشهيد مع ان بعض النصوص كذلك دلت على مفرداتها صدقا من قلبه خالص من قلبه الى اخره قال كما انه لا شريك له في ملكه كما انه كما ان الشأن والحال او كما انه كما ان الله تعالى لا شريك له في ملكه هذا استدلال بماذا استدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه استدلال بالمتفق بالمتفق عليه على المختلف فيه بمعنى انك سلمت ايها المشرك ان الله تعالى لا شريك له في الملك واذا كان كذلك لزمك ماذا الا يكون له شريك في العباده الذي هو محل النزاع نزاع مع المشركين في ماذا بصرف العباده لغير الله تعالى اذا يلزمك الا تصرف العباده لغير الله تعالى كما اقررت بان الله تعالى متفرد بالملك اولى لا؟ لازم اولى لا؟ من اثبت الخلق لله عز وجل ولم ينازعه احد فيه وكذلك الملك والتدبير لزمه ان ان يعبد الله تعالى ان يفرده به بالعباده ولذلك قال كما انه لا شريك لك لا شريك له في في ملكه قال يعني فكما انه المتفرد في ملكه فهو يدل على انه يفرض بالعباده ولازم له فان من اظلم الظلم ان يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا له في العباده الذي تفرد بالملك على وجه الكمال هو الذي يستحق ان ان يعبد فاذا لم يكن له شيء في الملك لا قليل ولا كثير هذا عاجز والعاجز لا يصلح ان يكون ماذا ان يكون الهه كل من سلب عنه خصائص الربوبيه فهو عاجز وكل من اضيفت اليه خصائص الربوبيه فهو الكامل فهو المستحق لي بان يعبد قال من اظلم الظلم ان يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا له في شريكا لله في العباده تعالى الله وتقدس قال ولهذا يحتد تعالى على من انكر الهيته بما اقر به من ربوبيته انت اقررت بالربوبيه لزمك ماذا افراد وجدوا على بالالهيه فان توحيد الربوبيه هو الدليل على توحيد الاله بل هو اعظم الادله على توحيد الالهيه ولهذا قال كما انه لا شريك له في في ملكه اذا التفسير اللفظي المطابق للكلمه لا اله الا الله لا معبود بحق الا الله على الوجه الذي ذكره من تقدير الخبر ومن تفسير اسم لا اله بمعنى معبود ثم اكد هذا المعنى وشرح هذا المعنى بقوله في فائده النفي وفائده الاثبات ما المقصود بالنفي وما المقصود به بالاثبات ماذا يعني ماذا يقصد قال لا اله نافيا جميع ما يعبد من دون الله وجودها او استحقاقها استحقاقه يعني هذه المعبودات التي وجدت في الكون لا تستحق ان تعبد وان عبدت وان توجه اليها المشركون ببالعباد لكن غير غير مستحقه الا الله مثبتا عبادته لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه ثم قال وتفسيره الذي وضح والتاكيد لما مر وسياتي بحثه والله تعالى اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين